وَكَم مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاكِ لَا تُغْنِي جَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِذَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَيَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِلَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً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 عملوا ويجزي الذين احسنوا اوسن الذين يجتنبون كبائر الإثن والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم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 أَنَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ لَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ واضحك وابك وان انه هو امات واحيا وان انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نقطه ذات منى وان عليه نساء اخرى وان انه وأنه ورب الشعراء وأنه أهلك عادا نولا وتمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوه أظلم وأطغى والموت فيك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت العزفة ليس لها من دون الله كاشفة تم س مدون بس مل روح مان روح چی سو شم و اوی ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من ذنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عكف كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ